وبعد قال رحمه الله تعالى قال المالك حيري مالق وحويده غير ان ذلك كاسي وحكه سؤال اللي قال غير ان ذلك كاسي يختلفوا اختلافيا في وجه آخر وشكله انه اذا كان مرخوصنا للرجل من كمرخوص صناعي انه اذا كان مرخو هذا للرجل من ك حصل انه اذا من الذهب ذهبت تجيب إلي إلي حقيسه يا والورقامه في الدرامات تجب حيث واجب السفيه حديثا الزكاه والذكر ثم فاضوا صو فائده يكن الى حديث مال المال كلو يكنوا ان فاضوا صو فائده يكن الى حديث مال المال كلو يكنوا ترى كما له مال كيسو كتغيا الذي مال خاصه فاضوا فائدي فلم يزكيهم الرقامه الزكيه له مع ماله الاول مال كيسو رقاص حويا بالكيس يهرم عيسى حين وقت يزكيه مالكيس هاروك الزكينيه حتى يحونا عليه حتى يحونا الله أصوريه على الفائدة تنصوا فائدي والحاول صندك الله من يوم ما اللقب اللاب أفادها أصور, أصور فائدي سي ولو كانت ديو صنات لدغة جل غنم أريه دو صناتهم أو بقر أم الله أو إبن أم تجيب أي كواجبسهم في كل سن في المعكسة ومنها يقول لك من أملا ذا كمذا ما أريده الصدقة تسلطني ثم أفاده كان لي حقيد بحيرة أوروكينه أو بقرة أملا أو شعطة ناف أريه صدقه كالزكينيه مع الصنفي ما شيء صنفيه يلعيه أفاده صنفيه ومن ذلك كمذا حين يصدقه زكرا مرخوك في حنيه كان مرخويا عند وقتيسه من ذلك الصنفي صنفي يساقه الذي سم فيغاسو فادو صوفيليسي لصابوا ماشيهتم قام الملك صاحب قهر قال مالي وحور وهذا كاسنا احصلوا ماشيه تكونا نسويان او سميتو عن مغلي وفي ذلك اركان خصغن ويه مرخو حوت المامه يا امام عليك دحين والله تعالى وحص هو اللي وحوري فقيداء منها كما رزق المال منه ariiga waxaariisu isagay kamidiiin sida maal ka faa'ideysu isaga uga mid tacay waxana mid kale waxa wayan arinkaas laakiin wuxuu isku khilaafayaa waj kale waxana mid qofkii waxana mid qofkii waxa uu suunaaday amma dhaaba asna lama fidhha zakar gaariya kadi mal bu so faydisi malki marka saxan mu so faydisi eh wuxu sareeyna ya marka saxan yaa iska deynaya haduu doono wakazakee ma yama maalehi ilawri haddii ay oqofna usuna tamarca ariga midna ama loo ama ariga oo ama geel oo mid kamida ay zakad ku waajibayso oo haddana uu ariga kala ama loo kala ama heel kala uu soo dhexlo wuxuu sameynaya wuu isku gelinaya zakadina saaso khad xiraya sababtu waxay waa haddii laakiin bisharbi maal ka uu si haysay zakad u انما انه مال خاصه هي ستنصاب جاريه وهي ما يردوا جارين اظن الشباب جاريه وبسكو دري كدينا مال خاصه كده اساسا ما هو بحق اظن ان الشباب جاريننا كم حط على حساب لو ضلاوي حولك يا سنهك هذا لو ضلاوي كندا ما منهم غير ذلك غير عن ذلك كاسي غير أن ذلك كاسي يختلف اختلافيا في وجهنا اخر ووجهه قال له كان مرخصا مثلا الرجل لنك ميزهبي ذهب او ورقه ما في الضره ما شيء مرخص هذا التجيبه هي كواجب الزكاه في حديثه زكاه الزكاه هي ثم افاض كان على الى حق سماره المال وما ماله ومالك نفسه ها الذي مال خاصه سرق وكتغيا ماله ومالك نفسه الذي مال خاصه فاده وسو في نفسه وفلزم يكونت الزكيه مع ماله الاولي ماله نفسه ورنقيسه أعينا <تصفيق> يزعى مرغم تزعى حتى يحول عليه إلى صور حتى يفتح إلى أصوريغ على الفائدة حول أن أصوريغ الحول صنف إلى صور مي أعونا لغة أبدا فهذا أصوريغي ولو كانت لرجل من هذه صناتة غنب أري أو بقر الله من الله ديوهات تجب ابنه مجيل في كل سنة في او كسا أو منها كبيرة الصلاقة تجيبه يكوه يجيبه ثم أفادئوكين إليه حقيدا بقيرا بيلك له او بقرة ملؤك له أو شاطر ما أريك له صدقها مقصحين وكذفينيه مع السمفي ما شي نوعي أفادئو صوفا إليه ومن ذلك كاكمدة رضع كمدة معارقة كمدة بجلها كمدة حين يصدقه مركز سكادك بحرعيه إذا كان عنده وقت يسمر قيام بذلك سم سمع عيسى الذي نعصى فاده صفيه لصابه ماشيته وحاول ان يصابر فحاول حول غاري قال مالك وحور هذاك سنه احسن ما شيء كو صحيح سنويان او ولاسن صبرته ذلك المغلف بذلك الرقصاص باب عملي عمل عمل في في صدقه عامله لوصل الصدقات الى سمع مرخي كلما waye allah uu salaam uu aleexu qulamaad maxaan is weelalama waxa xilaf ka ku jira oo qofka hadii dhow sanayso dhaafay dhowtiisana sakadeen ba laga qaadi la saal sanayso sakadeen ba laga qaadi ah waxa koorahay ya sakade hootta maalka laftiisaa lagu leeyahay oo maalka بس لا لا مرخص حوي الجماهير والعلم ما حي كمان مالك حك واجبيسه مالك لفتيسه كو واجبيسه يقفك معاه حي كو واجبيسه قرا حنا وحي كمان مرخص حوي قال الله استعانني انا ما قديمك من حي كو تدرس حنا بلده وكله حي يدان ابن حزم يكله قفك لفتيسه كو واجبيسه اي تفكيسه شنو واجبيسه خولها بايراهم حضيع المركن اللي راه مالك لفتيسه كو واجبيسه سوف نقل إسامارك الزكادي و سوف نقل إسام بحلاك المال حوليه هذا هو حلاك الثمان والبعض الزكادي لديه مال الذي حوليه لديه هلاو ببعض يشموه لديه مصمه والحكم يدوره مع علة وجوده عدن طيب هذا هو أن نرى بلده ابن حزمي أن نقوم به و أن نرى أنه سوف يجب إسامارك و يتوقع إسامارك و سوف يكفر عمي حوليه هذا هو فقط أن يفعل أريولها افطن كده صرد كوسا ودايجو كدي من امرخا سحاويان ايا فارتان كيبا وخاويان اي ديلسان سكيد وا لغليييوو فخين دا قور ايا نوقريسا امرخا لا لا تونكيسا لوو لا هي خولالا لفتيسا لوو خايبا سلام امرخا خلافه كو هو ورغاج حنا مالكي كو واجبيس ساي كاما واجبيس امرخا سحاويان ا قسق قولتيس كو الله تعالى كتابيسو المجموع في شرح المهذب ذل سبحانه صدح وغلا فرقنا يكو دائما كتاب كيس الله المغني سنمجد لك الله سبحانه اللي حبا قولي يا صدواتي يسيديه قابل عمالي عم في صدقة عامين لمصر سبق ذور إذا سمع مرقي كل ما قال يحياه حويري قال مالك حويري الأمر عمر فعندنا الكذا فرغجل لنكو تجب عليه الصدقة سفدك واجويسه وإبله جيديسنا مئة بعير بقلنا يفويهي فلا يأتيه الصاعي وفلا يأتيه النوم الصاعي كيس كذا حتى تجيب الله يكواجبته عليه دوشيسا صدقة نخرى زكاكليه وفيأتيه المصدق كيس كلمرخاص حويان أرميه ويماده والحالة قد هلك ليها الأكسنتي إبنه كاليسي إلا خمس ذوذي شن فوق بيلم ويانه قال مالغ حويلي يأخذه قاضية المصدق كيس كذا أرميه من خمس ذو الذو... اه بيلو خمس ذو ذي شنطه مايفيل قالو كضيه الصدقه سيدنا لوادي صدقه الله يريد لوادي الصو وجبتك على رب المال مالك مرخص حويتك مرقه المركز... آه... ا حولها اسكلي ساعتي لوادي مايفيل قالو كضيه في كل عام صرفت الصنه ساعتنا مايفيل لو حسابنا ليا لان الصدقه إنما الا ما على رب المال باسكم مالك اسكلي يوم المال يصدق كالزكين يمال وحورهيسا فإن هلك لديها الأكسنة ما عشيته حورهيسو أو النمر أي زياده فإنما يصدقوا الزكين المصدقوا كالسكذا ورؤية زكاة ما عشي زكادي يجدوه اليوم يصدقوا ما عشيته الزكين يمالكا تظاهرت على رب المال وإن تظاهرت هذا يسهد على رب المال قفك حولها يسكلي صدقات صدقوهم غير واحدة هل حل... كفر بلا فليس عليه دوشي سماعه أفضل وإن تظاهر هذا يسهد التماث على رب المالك وفتحه لها مسكرم صدقات سبق ويغد يسوي مادين غير واحدة هل كلي أنا حين <تصفيق> وياه فليس عليه دوشي سماعه أن يصدق لنه كذكيه إلا ما شيمه يانا وجده ومصدقه كذكيه ورعيه هلو عند وقت يصوكيه فيمهلك لديه الأكسنة ماشية الحليسي أو وجبت عليك واجبت فيها لحظة صدقات وصدقوهم فلم يأخذ منه الشيء وحفظ فلم يأخذ أن لقادم من حقيس شيء وحفظ حتى أهلك ذي لا أهلا إسمك ناشية حريسي كلها رمانتين أو صار ريحاتين إلا ما شيء لا تجب فيه الصدقة زكد وإنك واجبه فإنه لا صدقة عليه وحثك دشيس معها ولا ضمان مغنون معها من هل فيما أهلك وحيها وحي لا إسمك او مبرطبي اول من سالوادك مي كانوا ديمو كنوا كنوا خراسين وحوايان له مالك رحمه الله تعالى وحتلمابيا قفتي زكاه مركه صحوايان لاغلها بس انا وهاي اسكو تيبين لو سنه زكيده يا سنه دا يا وخي كبران هاي اسكو يين مثلا لو سنه يا وخي كبر الزكودي chad mrowaha way qafki zakada qaadayana umur iimanin zakadina markha xoolina way halaagsameen chad markay halaagsameen ayaa wuxuu u geeyay markha saxa weeyaan allahumustaan shamta fugeela mesela shamta fugeelaha ayaa wuxu ka qaadaya labadiis sala qaba wuxu qaadaya wuxu qaadaya shamta fugeela labasna haddiiq haddiiq ee iyo wixii ka badada hadii ay joogi lahaayeen isagii mar qawaalada salaad sala Zakiidi iyo qulud yelnaa ana xoolahan aan laba loo soo qaadaya labana sala hadii ay xoolahi joogaan oo ila dhibane iyo hadii ay dhigiseen hadii ay nada oo kadib markaas xawelayaan wax ay soo haraan waxa soo haray qumbuuska ka qaadaya sharam gaalisi 22 bahaan shan daba soo hadhay kadib xawelaya shan tiiba iska joogay shan tambuuska ka qaadaya waxa way ee hadii ay meeshii ma joogo waxii xoolahan iska dhaana zakooni farabar gaadiin lagu yeesho waxii samaa aha yalla xoolaha marka meesha jooga inta sikay ka wajibin samu yaa hooli hindee shabarka soo xare in xali way baab aan soo maaha haynta sooha dhisi ka wajibaya oo ma laga bixinayaa balqa hooli sidii farqada isha hadhay الططور وهم الجيد والثقاء و الحين تلمى المكلمين و صندي اسف الام مكلمة 你 أيضا saw looking Seems a king اسف و not only with uncle CNB said the Lord, which means another father was a king of glory a king of God at his years and a king of ancestors So they hold him a king and and Oh Gigu Why him and he's a king of candace and only God of دي ما رخمالكي لكن وسيجو واخا marka jooga bay shakad ka wadbaysa wixii tageyna laga ma qabay ma yidbtay bay sawtoka haddaya fiirha ba qala maari guur iyo xudu qaadiya muslimu fi xor la yaa meel khams ee meel khamsi zawdi shanta dafe galu ka dalya ah ah allahumma ها الصدقه رمضان الثقال الذين رمضان وجبت اكو واجب على رب المال يقفكم حول الله اسئله شات رمضان فاريو كقاديه في كل عام يصرف تصروح حواليا شات لا فريه لان الصدقه الصدقه تجب على رب المال يقفكم حول الله اسئله وهي كوجبته ايوا المال يصدق ماله حوله وكزكيه طيب هل ثلاثه اكثر أو حوله زياده فينما يصدقون زكيه ااا bi dhakar halka heerka qasmi san labada neef laga qaadayo labadiisa kale ay qaadayo wax hore hadii ay joogan socon karo labadaba ayna qaybin xore hadii ay qiman iyo ayay joogan hadii ay joogan baan la shaki ma la doon labadisa iska laga qaadayo xore hadii ay baabaan way wax laga hadlaya marka فانما اذا صدقوا سكينيا المصدق كان سكد اوروريا زكاه ماش زكيه جدو هلو يوم يصدق يوم يصدق مالو ما زكاه بخريه يصدق سكينيا المصدق كان مرض صحيح زكاه بخرايا زكاه يوم رماني يصدق وسكينيو ويلتظاهر تضيكو ايسكو قلتمادو على رب مالك القحوره هاي السنه صدقه تو صدقين غير واحده تهل كفر ابدا فليس عليه دوشي سماها ان يصدق اينو كسكايو الا ما شي ما وجدنا حلو الا صدقو كنسكاينيو عند وقته فغير هذا كلا دي اهل سنت ماشيته الحوليس اول عليه دوشيس كو واجب تفيها لحين صدقاتو وسكويب فلم يخذ له قادم من حتى أهلا كذل الله أهلا أسنتي ناشية حوليس وكلها الأممات أو صارة يحاطي إلى ما شيء يقال لي لا تجيب عن الواجبين أولي يجب أن يكون كوال أهلا أسنتين أما حوليه وحي أحاظين ما شيء لا تجيب فيه صدقة زكا من الواجبين قال لي أفردون بغضيبة أريد صوت الموسيقى الغضي لذي لما تنبع لقطين وحوليه وحي قارين مرخي إنسان وحي نزك كوال أسنتين فإنه لا صدقة عليه وحصة صدقة وَلَا ضَمَعَنَا مَقْنَضَ مَأْهَا فِي مَهَا لَكَ وِي شِيَهَا لَكَ سِلَا لَكَ مَكْفِي مَأْيَا او من السنين يسمى هذا كميدا مالا فميش هذا في الناس الله وايه اللهم سعى وعليه يدخلنا بس لنقف يهضو الناس مركز زكاذي مثلاً أضغفت أفرط النافلية أفرطاً كين نافنا صدح صناعيسة ورقين صدح ناف ورقياً لقياً صمع أبو نهي ريب تاني اسكري عن التضييق إلا عريليه أبو نهي ريب عن التضييق إلا على الناس ذات الوئرية في صناقة زكاذة وحدثني يا أخي عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد وعبد الصديق عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وحيث المرقع على عمر وقت اول السمري بغنم عرب على السمري من الصفقه التي تميدها فرغاف او حكور قشاط النفيه حافلا عمر فتاحي ذات حافلا عن بوحده وياه ذات برع عظيم الاولين هو صاحبه وقال عمر وحيري ما هذه شاط ومحل ارقي فقالوا حرا شاط من الصدقه وان فريح على الذكرى التمذويه فقال عمر وحيري ما طامن بحلن هذه تهله اهلكي ضك السلامين بحلن وهم ضايعوا يغرها لك والله ما في النور على سلاه عهر فنك ضك السكه يغور خالدك ماينب بحلن ما طامن بحلن هذه تم أهل وإهل كيسرها وهم يغلق الحالة وهم يغلق طائعون الغالقين لا تفتلوا الناس ورغتها في مننا ولا تأخذوها قادمة وحوية حزرات المسلمين مسلمين تا حولهوك وقالقة حزراتك وحولهوك قائمة وحولها مرحوية مرحو مآتك وفي فعن وخيار مال الرجل وي لا تأخذوها قادمة حزرات المسلمين مسلمين تا مرحوية مرحو حولهوك xaqaadir oo marka sahawa iyo qow qaaliga dhakhibu khadheeraada arad caabir raashinka ka dheeraada macdan raashinka waxa laga wadaa caarahan qada kujda raashib u asooba xalasi leey siyar uu u abbiya sumaha raashinka oo ga ka caadana la weeyana dhakhibu khadheeraada arad وحدث لي عن مالك عن يحيى بن سعيد النجار محمد بن يحيى بن حبان انه قال وحوري اخبر لي وحي ورخمي رجر من باي ورخمي او من اشجع عقب الخريش جعك من اي ورخمي ها من رجع عقب قبيله هذا اشجع قبيله يا وحي ورخمي محمد بن صلى الله عليه الصلاه والسلام كانوها ياتيه في وي الى دهب قبل اشجعهم ويجري مصدق الحاله وسفر صوريه فيقول أحويرانجلي لرب المالك فمالك إسكانه حقوق أحويرانجلي أخذي إلي إيه سوصار صدقة مالك مالك أغسى القديسة فلا يقود إليه أخذي سوصار إليه حقيقة صدقة مالك مالك أغسى القديسة فلا يقود منصفه قبيل جريب ليه حقيسة شاطنا فريا وفي هذا حيث كسويه وفاو عوف من حقي حقيسة إلا هديك وأصوقه قبيل أبي له أقبالي جري مع الله لا أفكر السلوية همون إيه جريه وحو إيه جريه كليه لا أفكر إما نقرأ إياه ما أفكر إياه زكاء وحلق هذه رؤوية ويسك أقبالي جريه أمر سيبارباري جريه قال المالك الحويري الصنة الصنة عند راكتها ولد إيا ولد بيكي أدرلت عن صوق علي علي هدو شيئا عن صوق علي أهل العلم أهل علمها في بلدنا وردنا خيارة الصنة ان هو لا يضيق على المسلمين المسلمين لا لو خيرين في زكاته زكاة ولا ان يقبل منهم من الا قبلوا ما دفعوا شيء ديوان اموالهم كلها والذي كانوا يدرسوا كوسوغار على العلم في بلدنا ورد لا يضيق لو خير على المسلمين مسلمين في زكاته زكاة ولا لو خيرين واي يقبل منهم من ما دفعوا شيء امواله بحوله وقته سمي هذا حديث ترمذي وقد بلغ صلى الله عليه وسلم المعتدي في السرقه ثم مانعها وقد بلغ صلى الله عليه وسلم ذلك حديث معبر خضر جبل غريله وسحن وحقيره اياك واكرى اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب باب أخذ الصدقه ذكر الشديد وباب هي اي هو من قف يجوس او بلانته انه يستاخذ اقاده الشديد صدق قال يا قادم كره ينسك بخر صدق عن مالك عز الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الى الطال وحيره لا تحل الصدقه صدقه حلال ما له لغيري حلال ماها صدقه للدنيا حرار وماها اه من قريه تجرى حرار وماها الا ل 25 من موياني لغاز في اسم الله يكون ضيه او لعامل المتشغيل يعني هذا الشيء درساتي او اما سو حويا لعامل بالتشغيليه على هذا الشيء او لغاز لغارم من ديبيسن بي او بيصر بدل لو كان awludul jullil ishtaraaha suubi innaalahu maliki suq suubsadayo in buu kasooyibsadaysta kani lafteedii buu xoolihisi kusoo yibsadayo in buu kasooyibsaday awludul jullil ka whoo salaad dar darsu aussugnaadi miskiinow ga miskiina fayo sta afaqo sadaqa walu gusalo qaysay aan miskiina miskiinchi walu gusalo qaysay fa hadal miskiinow miskiin fuu wadhii lil ما هزك مرقص واش مرخص حويا وكو صلى الله عليه وسلم اورنجري ما في لا كان واخ لو كينو هدييه انص ام صدقته لهدييه دا مسوا الصدقه ديثي برك وحويا نبي صلى الله عليه وكود واخ ما هيسين الله ييرو قود ظهر لو يقانو لو سوو قايسي مويان اس او حاجه هو لها صدقه وانا هدييه شنو كيدا يلا سرق سرق حنبوتو الجاري قال انا حذيت بنو يوسف انا والله حلاله يا اخي اسيلام اللهم صل على اهلك حذيت ابو داوود ابن ماجر الشيخ البن له صحيح في سيح الجامع قال معالي هو الأمر أمركو عندنا الامر امره عندنا اك تيضه الامر عندنا اك في قسم الصدقاتي. الصدقات سرقاتك يا طيوب ذلك ابن في قسم الصدقات الصدقات في قرينتي ذلك ارغاسي لا يكون مع هذا إلا على وجه الاستهاده سي هذا وياري ار من الوالي والي ما مملكها هذه فايل اصناف نوع عيشه ضمانتي من او فايل اصناف نوع عيشه من الله مثلك من او كانه هي كسنات في هي والعدد ستره والعدد يقرؤه وبمعنى وحوي نوعين وهي كالترا بهذه شنو ناس وسجدوا عصمها كوز كده لا سينا يسوسد معها وسيد هذا قرق على ان مسقاط الفقراء والمساكين للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم القاب والغارمير وفي سبيل الله وبالسبيل فريضه من الله والله عليم حكيم سديد اسمك النوع شيء اي باهي اد كنتحت والعدد يقرؤه مساكين تا يوه كورخ شقيل يا مساقين تا بدن عدد فواصله معديهو اضو سداده النوق نوع بلاسي بادوييا او صيره والو دوربدي يا ذلك سن فنوع مع ااف فسيحه مع ناسوكه بهيبه ديهيل با لوو كلو خط ليا سدوكه ترده ديهيل با لوو كلو خط ليا فيه يراو الوالي الحو يقف كمعمليا وعصا وحلغيه با أن ينقل عنه وقول ذلك إذا في الآخرين نوعك بعد عام سنة كذب أو عامين لو سنة كذب أو أعوام أو سنة كذب يؤثر أهل الحاجة ذاتك باهرة وصاحبك للدور والعدد ذاتك مركز سحويان وصاحبك أتراض حيث ما كان ذلك ينقص أهل وعلى هذا سلاح لأن أدركت كثه وقالي منقف أرضاء الغالكاها ومن أهل العلمي من أهل العلمي أهل العلمي الكاملة معنى هو حوى ينسو صد ضمه عن نوعكم بحلا شديد الكريم الوقع صرفت زكاة الحصر لما لا بدأت به وإن لها المحتاج لو كنت تعرفه ففقير ومسكين وغاز وعامل ورق سبيل وغار ومعلف وكام وحيري صرفت زكاة الحصر سيدنا وحلول الى حين وحاولا أيوال الصرفية بويري هاااااااا لما لا بدأتها به أريد من حديث أن أخبر الله ويده بوير أريد من زكري أخبر الله أريد من أخبره وإن الله المحتاج أن أروحنا ومعرفة لو كنا تعرف هذا القرار كوفا فقير وفقر ومسكين وغازم وعامل وكشقيني ورط وعضانكي وفرقهم ديها وسبيل وابن السبيل كوامسافركي وغارم والغارمين ديها ومؤلف والملفه تغرب شويه مرقه قويه يا سكو قاده وحوري صرقه الزكاه الحسن اللي ما به وان لي المحتاج لو كنت تعرفه ففقير ومسكين وغازي وعامل ورقه وسبيل وغارم ومؤلف وايه مرقه الشدات ده طلع قولدي مركه سخوا ويا دور بيده يا لو أما اما قولدي يربد حق الترده وخره لغا sallat xaddan bi salo caqabada baahi badan soo maaha sababtoo ah salo caqabada waxa weeyaan faqrada ugu baahi badan sanadka daba waxaa laga yaa faqrada laga daamare قال ما نقول خوري وليس للعامل عادلك هو الصنار على الصداقات سلوق يفه كشخيريا اريد بترو خريدو او سماه تلمغعبي الا علاقه قدر, قدر في مويالي يرى الإمام امام قوارقه و خوري هي معناه قفسه كده صوروريا واحتضر او الشرع يريد ان تاس سلسله ما جرى ايه و أي حويان و و خوري حويان لسيريا حتى قرص شداد النوع الاصيليه سيده النوع مثله ان تاسيه شرعهم اورن قفل سابقه بابليه وحيئ او قبطه ايو سيريا <تصفيق> ما جاء وحيئ كب باب في اخذ السرقات سرقات قادسان اذا والتشديد اطلنت ليسوا كيف فيها دحليله وحدث اليحيى عن ذلك انه برقوا المال وحسو غارئ ان عبد الرحمن قال انه يريد اذي ابو خالد راو قصو ga hay law manacuuri haday i diidan iqlan dawr haday i diidan wa la jahadtu hum wa kulla jihatin ya alay dushisa dawr haday i diidan wali ba sa bukhari waxa ku soo qan in labiga ugu gudi jirayda isniin jiray sallallahu alayhi wasallam haday i diiran la jahadtu hum wa وحدث لي عن مالك عزيد الله أسلم أنه قال وحور يشرب أغو عبي حمر وخطاب لمن العار عبي فعجبه عاروك يا أبي وليعارك في الله فسألوا ودي الذي في سقاه ورابيه من إلى هذا اللمن والعاران حقي بكاها فأخبره ورهمي أنه ورد على ماء بين وقصره أنه يسو على ماء بيد وشهد ويبد فقد سماه الله على قد سماه رؤمغابه ها فاذا نعم وابل من نعم الصدقه الجالي صدقه كمده وهم يكونوا أي يسكونه اي ورابنيان خلو وييل لسمبر لي انجه بالفاريه عاريده الا في سقاي ويل خيره كسوشت فوه هذا واكون عاريه طبعا دخل عمره قليل مخاطب يده وقعدتي سي اف كي وصقاه وسومه تجي روخ الاسكاس وما تجليا لاجل الورع وحلال الميراث دكليسكاس وما تجليا او حولها دام ما دام انا ان لخين اذا شكد حلال هو ويا دفتر الماهس ما دام انا روح حلال انا دفتر سيده دي نوعه كاميده هي ده حلال ميراث لا غباش ولا وصليه في غارسيلونيه قال مالك هو ييري ماركاس دالغايريو ما مالك هو ييري ولا امر امر عندنا أكتينة. أن كل من قفنا ما أنت منع ديذا فريضة واجب ومن فرائض الله عز وجل له واجباتي سكمذا فلم يصدع المسلمون مسلمين سعين أورهم أخذها إلى كسوة قاذم كان وحانا يحقا واجب حقا عليهم دشورها جهادوا هناك لجها حتى يأخذوه يأخذوها صدق الله كسوة قاذم من الحديث واي ما ذو وحدثني يحيى عن مالك أنه بلقه مالك وحسوق علي أن عاملا شقاله وأن عمر عبد العزيز أسوء ناضي أي كتب ووقض إليه حقيسا يذكر السوء الشيغية أن الرجل النبا منع الدين زكاة ماله حوليه سسكره لغا بحره وكتب إليه عمر بأسوء قري أندعه إسكاقتك ولا تأخذ كقادي منه حقيسا زكاة زكاة كقادي مع المسلمين المسلمين تجمعوا ولا و خويلي و ارق ذلك مخس بحس اوليهي اسكا تغو مسلم مره دو سفيري ديري المسلمين تبعو كثروا واحنا السلطات البرخانه هذه اضوا حطات يقاضوا صدقيس مسلمين سنقلم مسلمات عن كدريبه وحاولوا يقولوا قصر واعترفوا على انه يلوكي انت وحي شكل ديدي ولا ذلك الرجله fal ذلك dalif ragul in jiga arunkas uu gaaray farsada allee arunkuu waafaqay qaadi wadday uu guday caadaarif taakidif zakata baalee hoolis sakidisu iska bixiyay marku yaabay sida loo waxa loo goocay fa ka tabo markaas uu soo qaray aadina umara amar waxa ashaabi fi ciiru aadul a'ad ilay haqiis uu soo qaray yarkuru isoo sheegaya lahu amar usheerii dalika arunkas fa ka tabo ilay واب الزكاه الزكاه ماشي الزهري والبابي يخرص لك يمده امي سنار النخيل يحوي تجيره مرقميره كميده يا ولا عنب انا يا الله ان شاء الله تنخيل والاعناب صار قران ماها واتسوكوا بك الله والسلام كانوا ولا يا بيتي وقيا قال لي قانع ودفس وخياسه يا اول شوردريا baad kali marka ay marka ay soo xawayaan go'day ee degto inta soo suwis qilaa no qareysa inta soo aurfeeyo ama inta soo saac leey no qareysa xidibkaas xawayaan sidaa waxa waxa marka la qiyaaso waxa ay noqoto waxa ka soo baxaya دلكا سوخويا كلي محمد عيسى عبديرتو صلو ما عرف اسمو خالق يابابا لا اله الا هو يحيى حارس بن عبد العثمان بن عبد الله بن سعد سي بن ماجه صرقي سو كوسو ساري من طريق عاصم بن العزيز يرو عاصم قال حدثنا حارس بن عبد الرحمن بن عبد الله وكرر هذا الحديث عاصم يرو حارس بن, بن عبد الله يحيى بن قتالتي شابا لا يابا كفي ولا اد لا اسكو عن سليمان بن يسار وعن بصري بن سعيد عن رسول الله, الله عليه وسلم عن سليمان بن يسار عن بصري بن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله, الله عليه وسلم قالوا بحربي ما سقط السماء السماء وحيو رابسي يو العيون إلوه وإله أبوكس وبرقانيه والبعلي هي مرخص حيات الله حذر بعلي قحويان وياشهر غيثك يقوم بألويقانا وعشر طواميل الله من عشر طونات وفيما سقيا ويحلغونا بالنبحر قشاينها نصف العشر طواميل الله تعص بقال الله سيقيمنا يا أبوكيد الله بيحنا يا أبوكيد هذه المخاربة هي مسلمين بحصولنا بحصول موصول من حديث عبد عمر مسلمين بحصول صار بحصول موصول من حديث جابر عبد الله رضي الله وعنه أربا وحدثني عن مالك عن زياد بن سعدي عن شهابي الزهري اه زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيه ليلها وثقه ورجال جميع وياه مو طاله احد كل كلي ويا نكاسي حديث كل واحد يثني كلي ويا ليلها ما ابو صدق حديث معيره عبد عمرو لا واحد في كتاب الجامعه لو تيجون على خط اخر ديشه هل حديث نواكم الحديث وريا عن شهاب الزوري انه قال وحور لا يؤخذ لا بقض في صدقه النخلة رط تمرت الزكريده في وقت الجعرور اات وحور الجعرور قال ورزلي ولا مصرار رفارغتي في وقت مصران الفارغ الردلي ولا عذق ابن حبيق في وقت ابن حبيق الردلي ولا وجوده وهو يعد ولا على صاحب المال اسكن حوله يسله وَلَا يَوْخِذُهُ هَدْنَا لَيْقَادِمَا يَمِنُوا في فِي الصَّدَقَةِ الزَّكَدَا لَيْقَادِمَا أَيُّهُ اللهم صلى الله عليه وسلم قام عليه وسفيل وحويا جعرور تنكبه وحويا بصرا من فارغة تظلمته <تصفيق> عضق ابن حبيق صدح له صدح له السبع وتمطل حنحن باليناها ثم هذا فاهم تمطل حنحويا هيا تمطل حنحن زكاها الله ومد بحن لكن قفكم مرتزك ذاك لا يقعد يا اللي صاحبك اتريه وا لو تري ليا مالك و خويري و خلو مثلا وحراها كما الله بيحقرها لكن اضن ارقا وا لو تري سو ماها وا سدا سو على مالك و خويري و مثل ذلكك و مثل ذلك ك هو حلمت القرب و ارقا على صاحبك قف كارق او صاحبك استخارها وحره اذا واستخلو مرخص والصخل مرقى وحرقنا لا يأخذ منه لقاء ذي ما في الصدقة الزكرة وقد يكون في الأموال حولها من هذا الأرقى بحده في مارو ميراين وهذا لا تأخذ عن لقاء ذي الصدقة الزكرة منها حقنا لقاء ذي من ذلك كاوح كميدا البغضي با كميدا وما أشباه بحي شرقها بغضي بنوح ليداها وكوقفع في عنا ليدا حيو حولها كوقفع في عنا لمقاض خووشana la maqasoma jacaruurtiyo musaraal مصرار cilmi xubayq ibn xubayq kuwaa soo ugu xulxul iyo gudbi kuwa ugu feefee cala midaba la qaadayo hoos haa sala sidani walaa iyo qad من qaadma min adnaahu dharaanka ugu hoosee ugu liisana kama la من qad sidana lo qaadiyo maal ka midn xiyaar kuysa ugu sharafta badan walaa wuxuu huru way laba tu qad كاوغوحنا لما قادة كاوغوحي عنا لما قادة وكا قال ما لقحور رحمه الله أكبر قال ما لقحور رحمه الله سعاله قال ما لقحور الأمر أمر خل مجتمع لو كل سيء عليه دوشيس عند الله يتيدع قال الله يخرس لمت في جمذه بيسمع المرا حقوق والله لا قياس لا ذخيره ثقتيه ولا عناب وعربيه عنا مويانه ذلك كا يخرس ولا جمذه حين يبدو مرخو صايره صلاح ولا جيس سوبرانتس مرخو صايره ويحل ضيعه كيف كيسو حلاليهي وذلك ارخص حق دعدي الا صبر نخيله ثبطه مليه ولا عناب وعرب كتيمده مري هيسو لو كان واه لعونه رببان iyadoo cirabada walaal uura oo macna sabida inno qallan bisalib way qirso walaa qiyaasi hada ahli eelkiisa cirabka ama dibadka la toosisa tasaaqo wasa sadan analla la toosisa wasa anda qalo wasi iyada tii calaasadkan ma daabo tii qiyaakha lagu ciraw lagu sala وياه ولي الله يكون سوره وهانق على احد بحدشي في ذلك الكس ضيق وحيوليه وكا فيخرس ذلك الكرو لوقي ياس على ثم شوده فبيخلى ولو سيد بينهم يقيه وبينه ايكل خدده لو بلي بينهم يقيه خدده اي وبينه ياكلونه ويعلياك كيف شاؤ سيد وران ثم يؤدر ويغد ويبخريان الى حديث وكبخريان الزكاه الزكاه على ما شي خرسل قياسي عليه بشوره قال مالك خوري فان ما لا يؤكل ردبا وحين رطب حين يقيرها له خري ويلا ما يؤكل قرق بعد حصاد انت لا سوو يقدب ابل الحبوب اذا كلها دبت ان لا يخص القياس ما يؤ وانما على أهلها Adeelkeeda dushayda waxaa afiyaha dhixdeeda ila hasdhooha murqi goyaro soo haqqoyoob hasadiisha ka noqaysa wadqooha ay tuman tabaqta أي ya aroosala soo wa tiyabooha ay safi yar iyo laadial waxa waxa luusat la sawaya la baraxto oo waxa luusat la safi yar habdan فلا بقى على اهل يا اهل كده وحافيا تحديدا الاماله ثم ما لدي باه اريزك بك وداي وي ادور وي غديان سكرت ذلك ارجع اسمر خغارو لا شيء تجب على ان كسوق وع وخاي سوغوستير المرها مره هو غيره لا تجب وخاي كا واجب في حديثه الزكاه زكاه واجب وهذا الارض امر في السيد الذي وهذا كاسقه الأمر والعملخ الذي أعمل خص لخت لافة خلاف خص فيه الحدية عند لغ السيادة على ماال خلك وعدد الأمر عملخ الأمر عملخ المثله كل السية عليهشية انند على السيادة أن النخل تخ يخرى السء علىقيياسي على ألى أايه كده والقدر الجميدي او والقدر القياسي. واستمر حامل هذا والحاله استمر حامل في رؤوس يا دي كده فقال اذا طاب مرخ ولا شراده او بده هاي استلادان معناها وحل لديه او يلبينه حلاله لقته ويؤخذ منه ولاه قادي صدقه زكاه ولاه قاضي صبرني يا على القاضي معنى عند الجدادي قلت للسوق وياك سيدنا اه فاي رساوة الثمرة يراهدو اصيبو جائحة الضلاي هذه قدقدو بعد أن تخرى سيتي لقياسه كد على اهل اهل, أهل كد دشيذا وقبل ان تجدد انت لغوي تجدد انت لغوي كور فحاطت الجائحة لا يدي اي حريريسو او يكوبتو الثمرة مليح كلي لما تي اي كوبتو حريس عليه عبد الشورما صدقته وحزك فإن من الثواري حديد منها أي بقاء لقياسه مرقل القياسي كذب أي بقاء يا وحب الله مالي فإن بقي هدو كهرة من الثواري منها شيء وحول يبلغ قارية خمسة وصوق شوستي فساعدنا يوحي كبنا وساعدنا من لبقى ساعي صلى الله عليه وسلم وخذوا على القاضي أمير بحقوق الزكاة وزكريسة وليس عليه دشرة ماءها فيما أصابت الجائحة بلائد وحق عليه زكاة, علي زكاة وحزكاء الله مالي شكرا وحذ كج وتذلك صاسوك العمل عمل قو في الك الأم عرف اللق وإذا كان رجل خدص هذا ق أواال حال أ تض أواال حالة جوجعة جو متفقة ت جو على تكس او اشتراكم وذاك في أموال حال الله وذااج طرقة جو لا يب ق الج قالوا كل شريك اكتسب او حل وداغه خوليس او ما تجب فيه الزكاه الزكاه وحي كواجبيسو هو كارده ايتاي دا جمع اذا ب... جمع مرحله قلبيه بعد ذلك كبركي لو يغيو الى بعد البركه عليه يبلغو جاريه ما تجب فيه الزكاه الزكاه وحي كواجبيسو فلو يجمعها وكلبليا ويؤدي زكاه الزكيه بحريا وحي رو كميد وان دبا كيعلو نكاس والله معن ابو صل على مين Cynhau. Cynhau.